ما حكم التيمم والإنسان يلبس الخاتم والساعة نعم أما الساعة فلسكت دولة إطلاقا لأن الساعة في الذراع والقول الرابح الذي لا شك فيه أن الذراع لا يجب مصفوه في التيمم وأما الخاتم فلا بأس أي أنه يعفى عنه لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يلبس الخاتم ولما آ... أرى أمار ابن ياسل كيفية التيممم قال إنما كان يكشيك أن تقول بيدك هكذا ثم ضرب بيده الأرض ومسح كفيه وجهه ولأن طهارة التيمم طهارة ميسرة في الأصل الموضوع الطهارة عضوان فقط الوجه والكفان في الحدث الأصفر والأكبر ولا يكرر فيها المسح فهي طهارة مخففة فلا حرج أن يكون على الإنسان خاتم على أصبعه ويتأمم بدون أن يخلعه نعم